111. فبأي آلاء ربكما تكذبان 112. رب المشرقين ورب المغربين 113. فبأي آلاء ربكما تكذبان 114. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان 119. فبأي آلاء ربكما تكذبان 110. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان 111. فبأي آلاء ربكما تكذبان 112. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها آفان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض 119. كل يوم هو في شأن 110. فبأي آلاء ربكما تكذبان 111. سنفرغ لكم أيها الثقلان 112. فبأي آلاء ربكما 112. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان 113. فبأي آلاء ربكما تكذبان يَوْرُسَنَّ عَلَيْكُمَا شَوْقٌ مِنَ النَّارِ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كالدِّهَانِ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 114. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام 115. فبأي آلاء ربكما تكذبان 116. هذه بِهَا التي يكذب بها المجرمون 117. يطوفون بينها وبين حميم 111. فبأي آلاء ربكما تكذبان 112. ولمن رَبِّهِ مقام ربه جنتان 113. فبأي آلاء ربكما 112. فبأي آلاء ربكما تكذبان 113. فيهما عينان تجريان 114. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان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 119. فيهن الطَّرْفِ لَمْ لم يطمثهن إنس وَلَا ولا جان 110. فبأي آذاء ربكما تكذبان 111.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 111. فبأي آلاء ربكما تكذبان 112. مدهامتان 113. فبأي آلاء ربكما تكذبان 114. فيهما عيناننا الضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 112. متكئين على رفرف خضر وعبقرين حسان 113. فبأي آلاء ربكما تكذبان 114. تبارك اسم ربك ذي